سبيل محمد وعلى آله وصحبه أشمع تحدثنا في المرات السابقة عن علامات النص وعن قول الإمام ابن أجروم رحمه الله قر النص بخمس علامات والفتحة والألف والكسرة والياء وحزم ثم تحدثنا عن الوضع الفتحة قال وأما الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع باسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء ثم تحدثنا عن نيابة الألف عن الفتحة فقلنا أن الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المئنة السالب فقط وأما الياء فتكون علامة للنصب في المثنى والجمع في التثنية والجمع وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في أفعال الخمسة التي رفوها بثبات النون ثم تحدثنا بعد ذلك عن علامات الخفض قال وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتح فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في اسم المخفض المنصرف وجمع التكثير المنصرف وجمع المؤنث السالح وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع وأما الفتحة فتكون علامة الخفض الاسم الذي لا ينصرف ذكرنا في مرة السابقة الحديث عن الاسم الذي لا ينصرف أي الممنوع من الصرف وقلنا أنه هو الحالة التي يجر فيها الاسم بالفتحة يخفض بالفتحة وقلنا أن علة منع الاسم من الصرف هذه العلل التسع والعلل التسع تنقسم الى الاثنتين وسبع العله العللتان اللتان واحده منهما تكفي لمنع الاسم من الصرف هما صيغه منتهى الجموع والف التعديه المقصوره أو الممدوده الزائدتين فذكرنا في صيغة منتهى الجموع أن يكون الاسم جمع تكسير بصيغة منتهى الجموع هي جمع تكسير لكن له وصف معي إيه هو أن يقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن نحو مفاتيح وعصافير وقنادين ده صيغة منتهى الجموع إذا ويدنا هذه الصيغة فإننا نقول أن هذا الاسم من, من الصرف نقول مررت بمساجدة كثيرة قابلت مررت بأفاضلة من الناس أفاضلة هكذا هذه العلة الأولى التي تمنع الاسم من الصرف مفردها العلة الثانية التي تمنع الاسم من الصرف بمفردها أيضا في ألف التأنيث المخصورة أو الممدودة الزئية فألف التأنيث المخصور نحو حبلة وقصوى ودنيا ودعوى فلا تقول حبلة ولا قصوى ولا دنيا ولا دعوى لا تنوع هذه الكلمات لأن ألف التأنيث المخصورة في آخرها زائدة وإن ألف التأنيث الممدودة نحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء هذه كلها أيضا ألف تأنيث ممدودة زائدة وخلنا يشترض أن تكون زائدة لأن مثلا عندك حمراء الأصل فيها إيه حمراء يعني الحاء والممراء أما الألف الممدودة زائدة طيب لما نجد قولة وتورج تعالى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهُ أَسْمَاءٌ وفي قوله تعالى أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ فلوّن إيه؟ أسماء طيب هي ديت ألف ممدودة زائدة ولا مش زائدة دي أصلي لأن أصل أسماء سماء بالألف دي إيه؟ أصلي فعشان كده نولت لكن ما هي الحمراء او بيضاء تقول مثلا حمراء يبقى الالف هذه زائدة فتلا ما زائدة يبقى الالف هذا الاسم يومنا ايه؟ منصر طيب, طيب يبقى دي كده خلصنا مسألة العلتان اللتان تمنع كل واحدة منهم من, من أخردها ألسف أصف أما العل فلا فلابد من انضمام علة إلى أخرى حتى يمنع ألسف أصف العل الأولى العالمية والثانية الوصفية العالمية لابد أن يضاف إليها واحد من ستة والوصفية يضاف إليها واحد من ثلاثة حتى يمنع اسمنا الصفة العالمية مع التهنيف العالمية مع العجم العالمية مع التركيب العالمية مع زيادة ألف و النوم العالمية مع وزن الفعل العالمية مع العدل دول ستة ست علل لا بد من وجود علتين حتى ينع الاسم من الصر وأما الوصفيه فلا بد من وجود عله واحده من ثلاث علل بعض وصفه فنقول العله الاولى الوصفيه مع زيادة الالف والنون العله الثانيه الوصفيه مع وزن الفعل العِلَّة الثالثة الوصفية مع العدل خلاص؟ يبا دي الايه؟ العالمية الوحدها او الوصفية الوحدها لا تمتع لشيء تمام؟ تمام؟ طيب لو جاء مثلا واحد وسأل وقال مثلا عندما نقول في الحديث عن أسماء بنت أبي بك عن أسماء بنت أبي بك أسماء هنقول أسماء ولا أسماء لازم في القرآن الكريم إن هي إلا أسماء أتجادلون في أسماء لكن عندما نقول عن أسماء, أسماء فسحنا نقول عن أسماء طب ليه يقول لأن أسماء إن في القرآن أو أسماء في هذا جمع, إيه جمع إسم ويسر رقم وعي رقم اثنين إن الألف في أسماء ليس إيه ليس زائداً ده ما هو اصله أصل. كويس, كويس كده عشان كده, عشان كده؟, كده؟, كده؟ لم يمنع من الصرف اسماء اسماء في القران طيب لما نيجي في, في اسماء بنت ابي بكر الصديق هنلاقي ان اسماء ده اسم ايه علم يعني مش جمع اسم يعني لا ده هو اسم علم علم امراه اسمها اسماء الحاجة الثانيه اسم مؤنث ولا لا عالم على مؤنة يبا العالمية والتأنيث منعت الإسم من الصرف يبا عندما يسألك إنسان ويقول هل أسماء ممنع من الصرف أم لا أقول والله إذا كانت اسماء جمع اسم فإنه لا يمنع من الصرف والدليل قوله تعالى أتجادل, أتجادل لني في أسماء إن. وقوله تعالى إن هي إلا أسماء أولا. وأما إذا أردت أن أسماء اسم امرأة اسمها أسماء فإنها تكون ممنوعة من, من الصدق فنقول عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه آم إن شاء الله دولت تكتبوا غرايا جملتين بيجمعوا العالمية مع الستة عينة ومثال تاني هنقوله بيجمع الوصفية مع الثلاثة عينة خلاص ونطلع الإيلات الأولانية اللي هم صدق ونتها الجموع مدارس ومسايد وكده وأسماء ودعجاء وبيضاء وحمراء دي, دي الواحدةها مش محتاجة لكن المشكلة للواحدة هي العالمية مع ستة عيدل إيه هم الستة؟ فيحنا نكتب كده في عبارة إذا حفظناها بنفس ترتيب الكتاب بنفس ترتيب الكتاب المثال الأول نقول قلت لزي نبا وإبراهيم اذهبا إلى حضر موت فإني ذاهب معكما إلى عثمان وأحمد وعمر قلت لزينب وإبراهيم اذهبا إلى حضر موت فاني ذاهب معكما الى عثمان واحمد وعمر تمام نبدا كده ليه زينب اللام وزينب اسم ممنوع من, من, من الصرف ليه من انا من الصرف العلميه ولا ايه والتانيه وابراهيم لاحظ كده المكتوب عندك في الكتاب علامات التانيث نفس الناس اذهب الى حضرة موتا موت ايب العالمية مع الايه مع, مع التركيب حضرة موت, موت. خلاص طيب. طيب فإني ذاهب معكما الى عثمان عثمان العالمية مع ايه مع زيت الف والنور ويس واحمدا العالمية وزن ايه الفا وعمرا العلمية والعلم امتاز بكده ايه المسال ده لو حفظنا بكده الحمد لله بنفسي ترتيب الكتاب جبنا العلمية والعلم التي تأتي معها في منع الاسم من الصدر طيب ناخد بقى الوصفية مع الايه مع العلم الثلاث مررت بحارس يقضانا مررت بحارس يقضانا ثم بحارس اي قضا منهم ثم بحارس اي قضا منهم ثم بطائرات اخرى محلقات ثم بطائرات اخرى محلقات المسد اهوت جمع علينا برده الايه العلل الثلاثه مراتب حارس ايه اللي منع يقضان من الصرف لما لم نقل بحارس يقضان ليه قلنا يقضانا نقول لان اللي منعها من الصرف هو الوصفيه وايه وزياده الف ولام كويس كده دي رقم 1 رقم 2 ثم بحارث البحارس اي منه ليه ما قلناش بحارس اي أيقظ قض منه اي ليه؟ لأن أيقظ وصفية مع الايه؟ مع وزن الفعل؟ مع وزن الفعل. هل فيه فعل اسمه أيقظة؟ أي؟ لما تقول الواحد مثلا ايه؟ أيقظة محمد أخا يبقى أيقظة ايه؟ فعل. وفي نفس الوقت هو يكون ايه؟ على وزن الفعل. أيقظة؟ وهو أفعل أفع تفضيل بحارس أيقظ منه بأفعل تفضيله نفس الوقت ايه على وزن الفعل خلاص اذا هنا نقول بحارس أيقظ منه ايه اللي منع أيقظ بالصرف الوصفية هو وزن ايه الفعل. ثم بطائرات اخرى محلقات اخرى الذي اخرى جمع ايه جمع اخرى جمع ايه اخرى أخر. طائرات اخرى أخر. افرض كده يبقى طائره ايه طائره اخرى مش طائرة اخرى مش يبقى ما نجمع طائرات يبقى اخرى, يبقى أخرى. تبقى ايه اخر يبقى اخر جمعي. جمع ايه جمع اخرى تمام فأخر ممنوع من الصرف ليه؟ الوصفية والإيه؟ والعدل الوصفية والعدل طيب بكده خلصنا ده المسالين دول اللي بحبزناهم إن شاء الله قلنا الجزيرة الأخيرة وقلنا إن صفة منتهى الجماعة و ما كان على الوصفيا مع الوزن بتاع اذا اضيف او سبق بالم التعريف ان أل فانه يسرا لا يكون بمعنى من ايه رصد ضربنا مثال على كده بقوله تعالى في سوره البقره ولا تباشروهن وانتم عاكفون في تاصلح مجرور بايه بالكسره تمام كده تمام ليه جر بالكسره مع انه صرف منتهي بوار بيقول لي ان دخلت عليه ايه ال دخلت ا وال لكن لو شلت ال يبقى يجرب بالفتح يجرب الايه بالفتح طيب المثال الثاني لما يقول ايه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم احسن تقويم احسن على وزن الفعل بالسف الذ. لماذا جُدّ بالكسره؟ بأحسن لانها اضيفت الى تقوي طب لم تضف اذا لم تضف diventa تجرب, تجرب الفتحه مثل قوله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها باحسن طب ما هي احسن هي احسنها سوره التين أحسن تقوين من أحسن هنا بيئة حسنة ليه؟ مجرورة بالباء وعالمة جراها الفتحة لأنها ممنوع من الصرف طب ليه ممنوع من الصرف؟ لأنها لم تضاف ليست مضافة إلا منها لكن أحسن تقويم مضافة مضافة إيه؟ مضافة إيه فإذا حصل إضافة فإن الاسم الممنوع من الصرف يصرف فإذا لم يضاف فإنه يظل ممنوع من الصرف ماشي؟ وكده خلصنا لأيه؟ لنعمل الصرف بالتفصيل بقي لنا علامات ايه؟ الجزم قال ابن أجرم رحمه الله وللجزم علامتان السكون والحتر وأقول أي شفو المحددين عبد الحميد يقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين الأول السكون وهو العلامة الأصدية للجزء والثاني الحذر وهو العلامة الفرعية ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها لك فيما يلي موضع السكون لاحظ ان احنا في بداية الكلام في اول الكلام خالص قال وعلاماته والاعراب له ايه اربع حلال ماذا ؟ الرفع والنص والخفع والجزب دول اربعة بعد كده اسم بقى طبعا الحروف مبنية اسماء افعل حروف الحروف مبنية الأربعة دول الرفع والنصب والخفض والجزم نقسمهم على الأفعال والأسماء قال في الأسماء منها الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيه وأما الأفعال فلها الرفع والنصب والنص والجزم ولا خفض, ولا خفض فيه ده من النص بتاعه أي رؤى الكبه هنا ما أقول بقى متكلم في الجزم يبقى ما يجيبش سلة الاسماء خالص ما فيش ابدا في اللغة العربية اسم مجزوم انما هو من اللي يكون مجزوم؟ الفعل خلاص؟ عشان كده اقول بايه؟ اقول علامة السكون والحزء لمين؟ هيبقى في الافعال خلاص؟ ليس في الاسم كذلك الفعل تميز عن الاسم الحاجة بيه تميز عنه بالجزء طب الاسم تميز عن الفعل بايه؟ الاسم تميز عن الفعل ايه؟ بالخفض مش كده؟ مفيش في اللغة العربية فعل مجرور او فعل مخفوض مش موجود يبقى الاسم اختص بالخفض او بالجارب والفعل اختص بالايه؟ بالجازب مفهوم؟ والاتنين اشتركوا بايه؟ في الرفع والايه؟ في الرفع والنصب مفهوم؟ يبقى في اسم مرفوع ايوه بفعل مرفوع ايوه فعل منصوب ماشي. ماشي اسم منصوب ماشي اشتركين في الرفوة والنصر لكن الاسم تميز بالخاف يقول اسم مجرور اسم مخفوط اما الفعل فتميز بالجزم نقول فعل مجزوم ولا تقول اسم مجزوم ماشي؟ قال فاما السكون فيكون علامة للجزم بالفعل المضارع الصحيح الاسم السكون يكون علامة للجزم الفعل المضارع الصحيح الآخر وأقول للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة على أن الكلمة مجزوعة وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والياء والأول ياء إذا معنى كلمة صحيح الآخر يعني إيه؟ يعني آخر حرف في الفع ليس ألف ولا هو ولا إيه ياء يكون حمزة ماشي فا فا فا كا أي حرف لكن لا يكون ألف ولا هو ولا, ولا, ولا ياء ليس آخره حرف علم خلاص؟ هذا اسم إيه؟ فعل صحيح صحيح الاخر ومثل الفعل المضارع الصحيح الاخر يلعب ينجح يسافر يعد يسال شوف بقى يلعب الحرف ايه باء ما مش الف ولا هو صحيح الاخر ينجح الح يسافر ال ر يعد الدال يسال اللام هكذا يبقى دي كلها افعال ايه صحيحه الاخر فاذا قلت لم يلعب علي لم ينجح بريد لم يسافر أحوك لم يعد إبراهيم خالداً بشيء لم يسأل بكر الأستاذة فكل من هذه الأفعال مجزوم السبب لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه يبع عندنا اللي جزم الفعل ده في حرف أداة جزم ايه هي؟ لم سبقت, سبقت, سبقت, سبقت هذا الفعل, هذا الفعل. وعلامة جذوه السكوم وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صديق الطيب إذن هنا أنبّى عزلنا رحباه عزلنا أعرف علامات الجسم أو أدوات الجسم وهنا ذكر هذا واحد كمثال يعني ذكر لام ممكن أذكر مثال تاني أو إيه أداة تانية لا الناهية لا الناهية أم أقول مثلا إيه لا تلعب كثيرا لا تنها هذه الناهية لا تلعب كثيرا خلاص لا تقل إلا الحق ماشي فيه لما لما لم ولما ان شاء الله هنأخذ اللي هي بالتفصيل في جزم الفائز لكن ذي كمثال يعني الى أربعة طيب ما وضع قال وأما الحزم فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعلن آخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعوها بثبات أنم زي ما خدنا في اللي فاتت ابن علامة الجزم فيكون تكون السكون في الفعل المضارع السعين آخر هاي سألوا ايه طيب ايه كان الحرف الأخير حرف علّي ماش كده؟ وقال إذا كان صحيح الآخر سكوه يعني صحيح الآخر على أي حرف في الحرف فصل فالسؤال المنطقي وليه طيب كان حرف علّي لنعمل كده هو ده بقى لجوا فإذا كان حرف علّة في الفعل ألف أو هو ويا فتكون علامة الجذب هي حزف حرف العلّي حزف حرف العلّي ماشي كده؟ هذه في الفعل مضرع معطل الأخير ويه كمان في الأفعال الخمس لفعل الخمسة قلنا هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو هو الجماعة أو يعني المخاطبة بيبدأ أخيرها نون يقولون يفعلون أخير ما نون نون ده إذا يدخلت يقولون لم يقولون يقول لون برضه لم إذا دخلت على الفعل المضارع ده لفعل الخمسة نعمل إيه يجزم بحذف الايه حذف النون لم يقول لم لم يقول وفلانة هي لا تقول ولا تقولوا على الله لا تقول ها يبقى كانت اصلا تقولون لكن لما دخلت عليها لا او لم ايه اللي حصل جزم هذا الفعل بايه بحذف ايه اذا هم دول الحالتين الأول حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر والتاني حذف النون إذا كان معتل الآخر نقرأ كده قال وأقول للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليل دليلا وعلامة على يزم الكريم الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرفا من حروب العلات الثلاثة التي هي الألف والو واليا فمثال الفعل المضارعي الذي آخره ألف يسعى يرضى، يهوى، ينقى، يبقى آخر حرف التنطق إيه؟ ألف يرضى، ألف وإن كان مكتوب إيه؟ يا بس اسمه ألف مقصور تمام كده؟ وَيَهْوَى وَيَنْأَى وَيَبْخَى مثال الفعل المضارع الذي يأخيره هو يدعو، يرجو، يبلو، يسمع، يقصو، ينبو ومثال الفعل المضارع الذي يأخيره هو يعطي يقضي يستغشي يحيي يلوي يهدي دي كلها ليه؟ ياب بالأمثلة اللي هي الحروف العلة ألف و هو و إيه و إيه طيب لما نيجي بالفعل أولا أنه يسعى لو أنا عايز أدخل عليه لم جازمة هنعمل إيه؟ نقول يسعى أخيرا حرف المات حرف العل إذا دخلت لام عليهم ويجزم بحث الحرف العلم يبحث بالالف ده إذا حذفت الالف إيه لده بقى؟ يسعى يسعى عين على فتحه لذلك تقول إيه؟ لم يسعى عالي إلى المجد لم يسعى عالي إلى المجد إيه اللي فرقت؟ هلين تلوه؟ لو هتمده لم يسعى عليّه تقول كده لابا كده خطر لازم الحرف المد الحركتين ده حُزف يبقى تعمل بصورة تقول لم يسعى عليّه إلى المجد أو لم يسعى أحمده إلى المجد مثلا إذا إيه اللي حصل؟ حذفنا حرف العِلّ عليه واللي دخل على الفعل مضارع لم وهي من أدوات جزم الفعل فإنّ مجزوم لسبق حرف الجزم عليه وعلامة الجزمية حذف الألف فالفتحة قبلها دليل عليها الفتحة اللي هي على العين يسعى وهو فعل مضايع معتل الآخر وإذا قلت لم يدعو محمد إلا إلى الحق لم يدعو شوف كان أصلها يدعو لكن لما دخلت لم حزفنا الواو تبقى إيه تبقى ضم على العين فقط قلتنا بسرعة لم يدعو محمد إلا إلى الحق فإن يدعوه فعل مضارع المجزوم لصدق حذف الجزم عليه وعلمت الجزمية حذف الواو وضمت قبلها دليل عليها وإذا قلت لم يعطي محمد إلا خالدا لم يعطي محمد شوف لم يعطي محمده لكن يعطي لكنك حزفت الياء حزفت الياء لصدقها بحرف الإيه الجزم لم يعطي محمد إلا خالد إن يعطي كابا مضارع مجزوع لسبق حرف الجزم عليه وعلمة الجزمية حذف الياء والكسرة لا عليها وخص على ذلك أخواتها الموضوع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بالثبوت النون وقد سبق بيانها ومثالها يضربان تضربان يضربون تضربون تضربين تقول لم يضربا ولم تضربا ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربي كل دي حزرة النور فكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع المجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه وعلامة الجزمية حزف النور والألف أولواء والياء فاعل وابنين عن سوره بحل رفض دعوناها بكده الأفعال الخمسة أين فاعلها فاعلها يكون ايه مع كل تقول يقولون في الرفع الفاعل الواو. تقول يقولان في الرفع الالف خلاص تقولين في الرفع الياء ف فاعل الافعال الخمسه موجود معها في ايه في لفظها ما تقولش بقى ايه مقدر و... او اللي بعدها لا لا هو في نفسها خلاص زي كان ايه قال والالف في اضرب او الواو في يضريبه او تضريبه او الياء في تضريبي كل ديت ايه هم دول الفاعل الفاعل الفا... منه على السقن في محل ايه كده خلصنا الايه اللي هي الجاسب اذا خدنا الرفع وعلاماته وما ينوب عن الضم النصب وعلاماته وما ينوب عن الفتحة الخفض وعلاماته وما ينوب عن الكسرة أن الكسرة هي الأصل والفتحة هي الأصل في الأصل والضمة هي الأصل في الرفض والجزم وذكرنا فيه اللي علامتين لما حزف السكون وحزف الإيه إما حرف العلة أو حزف إلم كده خلصنا الإيه اللي هي علامات هيبدأ بقى ثالث في المعربات المعربات, المعربات. نقرأ الليل. قال فصل المعربات قسمان قسم يعرغ بالحركات وقسم يعرغ بالحروف وأقول أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمالي وحكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب والمواضع التي سبق ذكر احكامها في الإعراب تفصيلا ثمانية وهي اسم الوفد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصد بأخيره شيء والمثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهذه الانواع التي هي مواضع الاعراق تنقسم الى قسمين القسم الأول يعرب بالحركات القسم الثاني يعرب بالحروف وسياتي بان كل نوع منها منها تفصيلا فصلها فيما سبق لتفهم واجملها هنا لتحفظ احنا كده لو لو اكتفينا بهذا بالضبط قبل ذلك يعتبر خلصنا كبنية كبيرة من اللحظة على هالة الثلاثين بسيطة هو دلوقتي هنا في مسألة المعربات لن يأتي بجديد هي بكلام مكرر بس هي طريقة إجمال وطريقة تفصيل خلاص؟ المسألة تيجي ازاي؟ هو الأول مسك بإيه؟ الحركات نفسها اللي هي إيه؟ الرفع علامة الرفع، علامة النصب، علامة الخفض، كده ايه العلمة دية؟ الأصلية، الضمّة والنّادي ينبع عنه للفروع دي، وكذلك في النصب، كده كل واحدة من الضمّة مثلاً، العلمة اللي رفع كذا وكذا وقعدين كذا وكذا وكذا، كل الأشياء دي بقى هيعيدها تاني، بس باي بقى؟ يمسك ماء كل واحد فيها ويقول والله يرفع بكذا وينصب بكذا ويجرب كذا مفهو؟ ما هي كاين يمسك بدأ من فوق وليس يبقى التفسير يمسك الحركات الأول لطريقة فبيقول مثلا ما هو الذي يرفع بالضمة جمع التكسير وكذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا. ويجي بارتان يقول ما الذي ينصب بالكسرة جمع التكسير وكذا وكذا ايه رأيك لو قلنا؟ اعراق جمع تكسير بدل ما امشي في الحركات ضم و جوله والله جمع تكسير انا هاخد قصه حياته من الاخر جمع التكسير ده بيرفع بايه بالضمة. طب انا خدته ولا كده بينصب بايه بالفتحه بيجرب ايه بالكسره تمام كده ف بقى واحده واحده فهو جمع هنا المعربات اللي اتذكرت قبل كده لها ايه فالمعربات هنا ثمانية. ثمانية ايه هم اهو الاسم المفرد تتذكر ابديكيز جمع التكسير جمع المؤنة السالم, السالم الفعل مدولة اللي, اللي بيتصل بآخر اي شيء المثنى جمع المذكر السالم أسماء الخمسة لفاق الخمسة دول ايه؟ دول تمانية تمانية دول بيعربوا بالحركات وبال ايه؟ وبالحروف خلاص؟ بالحركات اللي هي ايه؟ ضم او فتح او كسر والحروف الالف او الواو او النون ماذا؟ لا اشياء دي بقى إذا هو هيجح تاني عيدها من الأول مش فيش جديد بس بدل ما كنا بنقول بنذكر جمع التكسير مرة عندما يرفع بالضمة مع بتاعه الضمة ونرجع نقول والله ينصب بالفتحة مع الفتحة في حالة النصب وبيجرب الكسرة في حالة الخفض لا طبعا بدل ما ننفرعه كده اقول ايه؟ انا هتكلم عن جمع التكسير بالتحديد فبدل ما اذكره في مواقف ثلاثة هذكره كله في ايه؟ في مرة واحد واقول يرفع بقول بالضمة, بالضمة. هينصب بالفتحه او يجره بالكسر ولا هنعمله مع التكسير نعمله مع مين مع الاسم المفرد نعمله مع جمع المذكر السالم بدل النصب قلت يجر بالياء وفي حاله الجر ثلاث مرات هنا وهنا وهنا لا لا ويذكر الثلاث أشياء ايه في مخبر واحد وده الطريق دي أسهل يعني اللي هيجي ده بأسهل بك ليه لأن انت بتحدد تصنّى في اللي عندك دي ايه انت بتقوم حافظ الثمانية دور المعربات او الهم بقى اسم المفت جمع التكتير جمع أن السلم جمع مذكر السلم خلاص وبعدين نقول اسمها خمسة وعفعال خمسة خلاص فعل مدرع لما يتصل بأخر شيء ويهي المسنن قد التماذي واجه في كل واحد من دول وكنا عارف ايه عارف اعرابة التفصيل لحيث اما دي الكلمة انا شايفها كده عايزة عايزة عاربها اول ايه ترى في كلمة دي الاول كده مسنن ولا مفرد ولا جمع ولا فعل خلاص إذا كان اسمه مفرد خلاص سهل مسنه سهل جمع يطرى مذكر سالم ولا تكسير ولا مؤنا سالم أنا كلمة جمع متشبع إيه ثلاثة فلأ قلت اسمه مفرد قلت مسنه والجمع كم نوع ثلاثة خلاص كده طيب وإيه كمان أسماء خمسة ولا أفعل خمسة أسماء الخمسة أبو أخو كده ولا أفعال شمسة ولا فعل لم يتصل بآخر شيء فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء هذا القصد هم دول التمانية المعربات المعربات يعني إيه؟ يعني إذا تغير آخرهم بتغير العوامل الداخلة عليها مرة تلاقي آخر الحرف فيها مفتوح مرة تلاقي مضموم مرة ممكن تلاقي مكسور صح؟ تختارك ممكن تلاقي سكون إذن دول المعربات لأ لحفظتهم كويس مش مطلوب مني في أي أعراب أي كلمة إلا إن انا بقول لي إيه؟ بقول يا ترى الكلمة دي موقفها إيه من التمانية إذا عرفت أنها كذا مسافة أنا عارك مسافة عربية قول يرفع بالألف وينصبه يرفع بالإيه؟ بالياء خلاص كده؟ أحسن بقول لي والله علامات رحمة الضمة الضمة تكون علامة الرفع بكاسر تكون هي هي, هي هي نعمل, نعمل من المراجعة, المراجعة لكن الطريق دي أسهل نحن نحصر الثمانية جريمات المعربات في ثمان أشهر ونقوم بقى إيه نحفظهم بطريق أسهل عشان ما ينساش نقوله إيه ناخد الاسم المفرد الأول الاسم المفرد المما يبقوا معه واحد كمان بقى إيه مسنن يقول اسم مفرد ومسنن واس كده طيب ونضيف عليه بقى ثلاثة جامع جامع تكسير جامع مذكر سالم جامع إيه كده كم؟ خمسة هناخد الاسماء الخمسة ولا افعال الخمسة خمسة. انت كان سبع تاخد افعال خمسة كلمة افعاله يبقى الفعل المضارع اللي ذا لي ما اتصل كده اجيبت التمنيه هو ده اللي ذكره ايه؟ قال والمواضع التي سبق ذكرها, ذكرها بتبصيل ثمانية هي اسم المفض جمع التكسير جمع مؤنة السالم فيها مدولة لم شيء المسنة جمع مذكر السالم اسمها الخمسة لفعال شخص انا بتبتركوا دوقتي ترتبع اسمها الاول نبدأ بالاسم المفض حط معه واحد بوا ايه مسنة حط معه كمان بوا ايه جمع الجمعة ده جم واحد ثلاثة مذكر سالم مؤنة السالم تكسير بعدين نروح اتنين خمسة اسمها خمسة, خمسة, خمسة او حال خمسة خطينا بقى حال خمسة اقول للفعل لا المضارع اذا ما اتصل داخل الشيء باكي يجبنا ايه ايه متى خلاص ونبدأ بقى نقسم تاني التمانية دول وايه ما الذي يعرف بالحركات وما الذي يعرف بالايه بالحروف خلاص هنقسم اللي يعرف بالحركات الى اربعة اسم مفرد جامعة التكسير جامعة السالم والفعل المدولة التي تصل بآخرة ايه؟ شيء خلاص؟ وبالتالي مره هيبقى مره المعرب بالفروف كام؟ هم تمانية بل يا رب الحركات مره اربعة, أربعة. بل يا رب الفروف كام؟ اربع البائين مره صح كده؟ بل جابة السبب التساوي هم كلهم تمانية المعربات كلها تمانية خلاص من اللي يُعرَب بالحروف بقى بالحركات أربعة من اللي يُعرَب بالحروف أربعة بربعة خلاص يبقى أربعة وإيه؟ واربعة اليُعرَب بالحروف مثنّة يوم وذكر سالم أسماء الخمسة لافعاء الخمسة لو, لو احنا مذكرين اللي فات عشنا نفسك هتقول لوحدك وغير ما تحتفظ يعني إيه اللي احنا قلنا مرفوع بالألف مجرور بالياء ايه ده دي حروف يبقى عندك المثنة قدنا مرفوع بالالف وفي المذكر السالم قلنا ايه مرفوع بالوا مش كان؟ وما في الاسماء الخامسة قلنا ترفع بالالف ترفع بالوا صح؟ وتنصب بالالف وتجرب الياء بدي حروف برضو اللي فعال الخامسة بيقول ترفع بايه؟ بثبت النون، النون ده مش حرف ولا حرف, حرف. حرف. يبقى عشان كده قلنا مغربة بالحروف إنما اللي بالفتحة والكسرة والضمة باسمها ايه؟ حركات ماشي؟ فاللي يعرب بالحركات أربعة واللي يعرب بالحروف جام أربعة خلاص؟ يبقى احنا كده إن شاء الله حطينا كده نقطة الحروف بإذن الله تعالى مرة جيا نبدأ في شرح المغربات بالتفسير ماشي؟ كان في سؤال يعني أحد الطلبة سألوني في مسألة نون الوقاية نون الوقاية نقولنا أن هي نون بتدخل على الفعل لتقي الفعل من, من الكسر تقي يعني تحمي عشان كده. تقي آخر الفعل من الكسر إذا إذا اتصل بالفعل يائل ايه؟ يائل مخاطر ماشي كده؟, ماشي كده؟ طيب اي فعل بقى؟ فعل, بقى؟ فعل, الأمر, فعل. فعل الامر والمضارع والماضي ثلاثة خلاص كده؟ نضرب مثال تلاتة. بالقرآن الكريم تلاتة. قال تعالى تلاتة. على لساني عيسى عليه السلام وَجَعَلَنِي مُبَارَكَةَ أَيْنَمَا كُنْتَ وَجَعَلَنِي مباركة, مباركة, مباركة, مباركة, مباركة, مُبَارَكَةَ ده فعل ايه؟ جعلاني فعل ايه؟ ماضي طيب الامر ربي جعلني مقيم الصلاة يجعلني فعل ايه؟ امر طبع غرض من الدعاء ماشي؟ يبقى كده قادي ماضي ودي امر طب مضارع هذه المضارع فيه نون, فيه نون الوقائل يجعل ولي ماذا؟ يجعل ولي الله أن يجعلني مبارك أن يجعلني مخبو تقبلا يبقى أن نون تدخل على مين؟ المضارع والماضي والايه؟ والأمر كويس؟, كويس؟ طيب ايه معنى بقى انها بتطقي اخر الفعل من الكاس لو قلنا مثلا ربي جعلني اصل الفعل ايه جعل؟ لما تحط بقى الياء بعدها الياء المخاطب او الياء هتبقى مفعول به الياء المفعول يعني هتبقى جعالي صح؟ طيب لو انت حضت النون لما قلنا اجعلي اخر الفعل هو اللام كسر او لا كسر ليه عشان الياء اللي جاء بعد حركة المناسبة طالما جات الياء يبقى لازم الابلاء يكون ايه مكسور طب اذا حطت وضعت النون بقى ايه اللي حصل في اللام بتاعتي اجعلي بقت سكت يبقى هذه النون وقت يعني حمت اخر الفعل اللي هو النام, هو النام من ايه من الكسر وخلت, وخلت ساكت ربي جعلني لو شفت النوت اجعالي طب اجعالي كده شهده المقصود هو يدعو الله سبحانه وتعالى لا يدعو امرأة يقول كده لا يدعو اجعلني يبنون هنا وضعت ايه لتقي الفعل من ايه من الكسر طيب في حالة مثلا الماضي وجعلني مباركا وجعلني مباركا شير النون كدة وجعالي مباركا صح؟ يبقى كسر اخر الفعل طب. عشان نحافظ على اخر الفعل من الكسر نعمل ايه؟ طعب الوقاية فبدل ما كده الفعل جعالي يبقى اتجعلاء يبقى ايه؟ مفتوحة يبقى حافظت النون على آخر الفعل من الايه؟ من الكسر جعلني هو جعلني طيب يجعلوني شكاه؟ يجعلوني يجعلوني لو قلت جوشيت النون يبقى يجعلوني يجعالي نفس الموضوع جسر آخر الفعل تضع النون هو عشان يحافظ على آخر الفعل من الكاسر ويظل على حركته في الضمة يجعلني يجعلني هذا اسمها إيه؟ نون وقائر فأنا أرد أوله نون وقائر هي لا محللها من الأعراب ولكن وظيفتها بس أنها تقي آخر الفعل من, من الكاسر عشان كاسمها إيه؟ نون وقائر والذي, والذي بعدها, بعدها يعني, يعني, يعني يعرب مفعول به ضمير, ضمير مبني ضمير في المحلل النصب مفعول به ماشي. ماشي بس اقول قولي هذا واستغفر الله